وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا لَهُمْ مِن دَارٍ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ جديد اذا هم فيه مخلصون وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئده وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما قليلا ما تشكرون وَهُوَ الذي ذَرَأكُمْ في الأغض وَإلَيْهِ تُفشرون وَهُو الذي ذَرأكُ فيأَغضِ وَإلَهِ تُفشرون وَهُوَ الذي يُشْ وَيوميتُ وَلَغُ خِلافُ الليل وََّهاض وَهُوَ الذي يُشْ وَيميت وَلَغُختِافُ الليْلِ وََّهاض أأَخَل تَعقلِون أفلا تعفلون بل قالوا مثل ما قال الأولون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوشون قالوا فإذا مثنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لنبعوشون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين لقد وعدنا نحن وآباؤنا وَمَنِ الْأَرْضِ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ كُلُّ مَنِ الْأَرْضِ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قل أفلا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 قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُدِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُدِيرُ وَلَا يجير عَلَيْهِ وَهُوَ يُدِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَهُوَ يجير ولا يجار عليه إن فأنتم تعلمون سيقولون لله سيقولون لله قل فأنتم تسحرون قل فأنا تسحرون